وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّفَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُونَ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 الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم سياف من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به হুম কম হিদ পুল্ল ও মিনহ মিন مِنْ ওই দুহ ওই দু হুয়া য إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤات ولباسهم فيها حريب